الذي بلغ رشاله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاء ذك الله حب هذا يا الذين آمنوا تقول الله حق تباته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وتكتبينهما رسالة كثيرة من نساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرهام إن الله كان عليك ورطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يفعل الله ورسوله أما بعد فإن أصلاف الحديث حديث الله وخير حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر كنور محدثات وكل محدثة فدعة وكل فدعة مرعالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار كما بعد عباد الله والله سبحانه وتعالى يقول بكتاب كريم إن هذا القرآن يقوم بذل الله ويفشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لألأ لهم نبخافرة أعددنا لهم أجابا أليما هذا الكتاب هو مبين بطريقة الاستقامة الذي أثر الله سبحانه وتعالى بسلوكه حيث قال الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفرواه وويرهم للشركين. فالطريقة الاستقامة هي أعظم الخرامة أيضا يقول الشيء الثلاثين في مئة فهلوفا عنه يتقيم لمدار التساركين أعظم الخرامة لزوم الاستقامة الاستقامة هو صراط الاستقيم فأمرنا في كل صلاة بهذا الدعاء المطلوب طريق الاستقامة حيث الله تعالى الله عليه وسلم يقول إياك نعبد وإياك نستعين سيروا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط هي الطريق الوسط وكذلك جعلناهم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريق لا تزيغوا ولا الهدى لا عن مكان عليه أو مسار ولا مكان عليه لهوش وما انتشبت العديد فكل كالف هو النجزور الاستخدام وامر الله سبحانه تعالى بهذا الدعاء وقد يكره هذا العلم أن نعظم الدعاء هذا الدعاء تدين صرافا المستقيم صراط الذين عن فعليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فالله سبحانه تعالى بيجي التوفيق بيجي الهداية حيث الله سبحانه وتعالى يقول لهم هو ذكر من العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما شاء من إلا يشاء الله رب العالمين فبيضه رداية وبيضه التوفيق لا تستقيم إلا إذا قاد الله سبحانه وتعالى فعليكم دعاه يا عبد الله وباتخاذ الغداية حيث الله سبحانه وتعالى قد عز الذين يتمشرون في هذا الطريق، في هذا الطريق الطويل والصراط المستقيم، الأجر والمثلث، حيث الله سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إن لا غيرهم من المسلمين، فهم هؤلاء المستقيمون، وحين الله سبحانه وتعالى قد عين طريق الاستقامة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولذلك فزعوا واستقب كما همت هم ولا تتبع أخوارهم وإذن الله تعالى يقول فاستقب كما همت هم ولا تظهر إنه بما تعملون بصير ولا تكنوا الذين لنا ظلموا فتبسكوا من نار فارغون إلى الظلمة هو ضد طريق الاستقامة حيث الله تعالى يقول وَمَا كُنْتُمْ اتَّخِذِمُ بِنْفِيهِنَا عَوْدًا فالرسوم الاستقامة هو في اتعاد أن أبركون إلى الظلمة الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا عامراً بسلوك الاستقامة وَلَا تَنْتُنُوا إِذَا مِنَ ظَلَمُوا فَتَنَسُكُمُوا الْنَارِ فالله صلى الله عليه وسلم فتعد لمن واستقام أيضاً الله سبحانه وتعالى يقول الله في المستقامة عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة هذه بشرة عظيمة عليهم الملائكة الله خلق عليهم ولا يحزنون وإن الذين قاولوا الذين قاولوا رضوا الله في المستقامة الله عليهم ولا يحزنون فرسوم الاستقامة هو الذي يغويه وهذا النبي الله سبحانه وتعالى فجعل النبي صلى الله عليه أن الله تعالى يقول أن قد كان لكم في رسولين قصفة الحسرة لمن كان لكم الله في يوم آخر وهذا بطلة كبيرة فعرينا فعرينا النبي صلى الله عليه الله أن الله تعالى عرفه بعين أن رنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وإن هذا صراط مستقيم في الدبعون ولا تدبعوا السبل فتفرقا بهم عن سبيل ذلك مصاب به لعندهم تتقل فجاء من عبدالله سيود النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطى مستقيما وخطى على جانبه خطوطا وقال على كل خلوط الذي دونه صراط مستقيم الشيطان يدونه فالسراط المستقيم والذي كان علي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليما تأسى بهم ففي ذلك الأجر والمتوقف والله سبحانه وتعالى قد أمر في ذلك وإن نبي صلى الله عليه وسلم سنة حيث أبث أبث, أبث عند أحمد وإتماجا وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تفسوا واعلموا أن خير أعباركم الصلاة ولا يحام cathربهم إلا مهم وجاء كان الصادweel عند أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سَدِّدُّوا وقالروا وَلَن تكسُوا واعلموا أن خير أعباركم lasom ولا يحام ضلوه ألة مهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قَال سَدِّدُوا وقالروا القصر القصر تطلوب فعلينا السداد في القول العمل حيث الله تعالى يقول يا لبين عمد صب الله وقول قولا سليلا إن لم تجد القول سليلا تقول اوك صبت ما خيرا سليلا في القول العمل صبتك جوانك اجعل نفسك على شراب مستقيم اكتخاذ الاسباح وعلي الله تعالى من وثقت فهذا علينا يا عباد الله فلسوم الاشتفارة والسجاد هو الكمال عليه والمطالبة هو مطالبة الحجث الحدث حيث يقول على العلم أن إذا لم تستطيع تسجد فطارق تبتقى الله ما امتطعتك حيث الله سبحانه وتعالى كلفنا بما نستطيع حيث الله سبحانه وتعالى أيها الله سبحانه وتعالى فعلينا يا عباد الله أن نعلم أن نتصنع الاستقامة في الأجر والمتوبة في الدنيا والأطرار الله أسفر الله تعالى قد تفين في تلك الأية التي قرأتها الأجر أن تتنزل الملايق عليهم وتكشرهم ألا تأوف عليكم ولا تنزنون وإذن أنهم الأم لا تشتهي الأمس ولا هم يأني فيما عليهم من الأولياء نحن أولياءنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أبسكم ولكم فيها ما تشتهي نزلاً للغفور المحيين ومن أحسن قول مما ادعاه إلى الله فعلاً صالحا صالحاً وقالها من, من المسلمين وطريقة الاستفادة هذا غذير ينقوي عليه ونعلم أن طريقة الولوك والثميين وطريقة الجمال أن كان عليه المرسلون من الحج القويم والصراب المستقيم هذا سبب للدخول الطائرة وسبب الناس الاشتجاب فعلنا يا عباد الله أن نلزم الاستقامة في القول العام حيث أعلمنا بالحسار في القول حيث الله صلى الله يقول وحسن وقول للناس خسرًا وهي الله صلى يقول محسن كما أحسن الله إليك وإذا الله صلى الله عليه الْعِبَادِ كل فيه أَحْسَنُ إِنَّ أحسن إن الشيطان ينزع فينا إن الشيطان كان الإنسان عزم نبينا فأيرى الاستقامة بالقول العدل في السر وَاللَّهُ هذا ذي علينا والله تعالى علم في ولا عبوا لي على الظالمين وأوصلي وأجلب على عشرة الأنبياء والرسل، مبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، هذا موضوع قد يحتاج إلى وقت طويل، حيث أمر الله سبحانه قد عظم شن شأن الاستقامة، بغير معايا. وحيد الله سبحانه وتعالى قد أمرهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الطويل وسراب مستفيد. حيث الله تعالى يقول بعد أن الرسول صلوا وما نأبوا عليهم من سوء. وإذا ما كان عليه المصلون مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنا إبراهيم كان أملا طالبا لله حنيفا ولهب من المشركين شاهدوا من الممي. اجل له وحده إلى صلاة مستقيم. فالله قال على يده في ذلك لا يحتمي شعب إلى صلاة مستقيم. فهذه فآل الصلاة قد فسرت في بعض الحديث النواش المستعان أنه هو الإسلام وأن الإسلام هو السنة. فلا يفصل الإسلام عن السنة وأن طريق الإسلام صحيح. فرو كان على صلى الله عليه الصلاة والسلام من الاستقامة ومن الحج الذي كان يبينه في شماعه وفي أقواله عنه وفي تقريراته، فعلينا أن الله أثر برسولنا صلى الله عليه وسلم كما تكلم في قول الله تعالى ولا بد في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يعبد الله واليوم الآخر ونثر الله كثيرا وإذا الله سبحانه وتعالى قد فَيِّنَ أن إِذْ هي من الفطوة حيث الله سبحانه وتعالى يقول فَإِنَّا سَسْتَغَابُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّا اللَّهَ يُحِبُّوا لِفتَقِيمُ فالاشتخامة هي عيد الفطوة اللَّهُ كان عليه وقومه من صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى فَتَعَدَدَ نَمِ�َ فَاسْتَقِيمُ الْأَجُمِ الْمَجُمْرِ وإ أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن عين وعن وعين الاستقامة فعلينا يا عباد الله لزوم حديما بينا صلى الله عليه وسلم ونستدق ونستلق من الرجون إلى الظلمة من الرجون إلى أهل الأهوام وأن لا نتغيب عن هذا الصراط المستقيم، ونزمه ونعلم أن أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة وأن الله سواء تعالى قد أعدبهم الأجر في الدنيا والآخرة فنسأل الله سواء تعالى أن يجعلنا من الذين يلازمون هذا الصراط المستقيم حيث أن الذين يتعينون بالمواعد هم الذين سؤال الله سواء تعالى من أجاهم من الصراط المستقيم حيث الله سواء تعالى يقول ولا هدينا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا حيث يتعل استيامة الذين يتصاعدون يستفيدون من موعد ولو ان فاعلوه ما يرضون به لكان خير لهم اشد تثبيتا وإذا آتيناها لما دون اجرا عظيما ولهبينا الصراط المستقيم سعادا له غير تجاه في الدنيا والاخره فعلينا يا عباد الله ان نسير هذا بحيث لا نغفل عن قوله القدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الجوارح أعضاء سعد يقول له في كل صباح إذا استقمت استقمنا وإذا عجزت عجزنا فهو عين لجاهد الدنيا والأرض أن لزوم الاستقامة في أحوال السعادة وأجساد الجوارح كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقامة والسعاد من الغواية. وهو ونعلم ان ليس كان الوسط هو الذي نما حيث جاء ان في ذكر بعض العلماء قال ان خير الامور الوسط الوسيط وشرحه وشبره هذا التفريق فكذلك الله سبحانه وتعالى يقول كذلك في عداته امه فالله سبحانه وتعالى تبرهن بهذا السبيل وهذا السبيل, السبيل الذي كان عليه صلى الله من الهجي القويم والصراط المستقيم فنسأل الله سبحانه الله عليه وسلم تعالى أن ينفعنا من أسرعنا ويجعلنا من الذين يلازمون هذا الصراط المستقيم الصراط هو واضح جلي حيث أرسول صلى الله عليه وسلم صرفنا على الميضار ليلها جمعانها لا يزيب عنها إلا هالك فأعلن يا عباد الله في على الصراط المستقيم وندعو الله صلى الله عليه أن ينذب عليه ونعلم أن الله صلى الله عليه في يده العذاية في يد التوفيق أيضا الله صلى الله عليه وسلم يقول وَيَنْ وَيَذَافِرُّكُمْ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمَ الْيَسْتَقِيمِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَنْشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ فنسأل الله صلى الله عليه وسلم أن ينفعوا بوزننا ويدعل فروض جميع في هذه الشريعه المطهره وال مدافعا عنها حيث ان صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ببيان الحق وزياره طريق الاستقامه ان شاء الله تعالى أن يجعل هذه الكلمه لاد حصننا وصلى الله وسلم على محمد